يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد ونستعيد ونستغفض ونرد بالله من جنور أنت سنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي إلاه ومن يقضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العقب هو رسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها فاذهل كل مرضعة عما أرضعت فَتَارَى كُلُّ ذِي حَمْلٍ حَمْلَهَا من فمن كان منكم مليلاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى ذلك يطلق له فدية تعالوا مسكين فمن تتوبع خيراً فهو خير الله وأن تسوم خير لكم إن كنتم تعلمون إمامة الله سألت تفسيره عليكي والأميش لعنوثة بزرق سيارة هذا آيات المعنى هو لفنة يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين الله ساق مميزة بزرقون خطاب أخيها ونقوم هول. من هذه الأمة وآمراً لهم بالسيارة هذه الأمة تسلق مميزة بزرقون هزا كالكوزة أمور بيها بون كالكوزة في خلج يومي ذي كانت هي والبطاع بيه بالنية الخالصة بالله جماعي مجوه السبيل كحيخات فالصديقة الله السعر لما فيه من زكاة النفس وطهارتها شعي بوح كالا الجانب كالقيا نفس فالصدي نفس كوتي نفس الله سبوت خالد الباشي وتلقيك من الأخرى الغذيئة فاتشلا املاصنا ديكره ذهبي والاخلاق الغذيله وذكر عن الكوش الاخلاق الزاهره وذكر انه كما اوجبه عليهم فقد اوجبه على من كان قبلهم يجيني الله سبحانه بايات الجن او بكثير رحمه الله سبحانه لشد الله سبحانه قد هول اعمال سيروا قومه تذبي الله سبحانه قد قالهم فيه أسوأ سرلوك على أمارت هذا النخمي لتفيني هبه هؤلاء لكثير دينا تنخشوني عن سخدراته هب سرلوخا فيه هزا سميس هموسي إنتهي هب هؤلاء في أداي هذا الفرض أكمل مما فعله هؤلاء جديد الله أسلامه لكثير سرلوك على أمارت هذا هاتشي هبولوك عن سخدراته أراد هميك ألا دار لكثير أمارت الثلاث وداك بسيكونها بزي شيء شيطون تقومه نفسه كما صار موص سموس قالته موكيشينا موزي هيت سكوق وينابيدون في احترض انظور للخرمه السوداء تسميكم نيذا هنا تسميكم تاجينا بسايكولوجي الله سمي ليشتنا لان الصومه فيها هسكيه للبدن وتضيق لمسار الشيطان شيءه امه الخير الله سبحانه عملها في <تصفيق> النخره ليس قلب الناس في النخره ليس كله تولوجي في ولهذا ثبت في الصحيحين شيخ تيمم وخالد بن الحديث يا معشر الشباب من استطاع ان يبن والباء فل يتزوج واعلموا ان الله استعروقه تدخل في قلبهون شويه ماشي 300 خيطه في حمون دوارات اسمه وجود حلقه تجي لم يستطيع فعاليه الصوم حلقه تجي هسه تلقي تلقي لينه له اجت في جسدك قل فطر وطق او فتر من اي جزئيه لا على النفوس فتبعد و اذا جئنا نساليه ادى الزحمه في الاخرو بعد شيء لا ننسى الانسان من الله بل في ايام معنده فتشورات ادى فكان من شاء الصوم سيها اكلكم قلنا وقال بعض من اكل باتني ان حد اكلكم حد اما منروف قلنا قلت اش يس اكلكم قلت اش مو ده قلنا وما شاء عملنا بسكين بسكين مثل قلنا فاخذ بايته قول شهر وقضان الذي أُنزل فيه القرآن أخير عنها بايته إلا قوله فمن شايد منكم الشهر فليسوهوين أولا تشريد عنها بايته الاشتنابون دوت سببين ها بايته هاتون قولت تلك الشيء سموت بايته بايته هاتون ناسوها بون هاتوا عايته ناسوها بون ها بايته الله صلوه مطني الله سياده على الصحيح الله السنة عند الخثاب ونتي هيك موخريا تشاروا سفره هيك تشازا قام كل فاز من عمونه هي سي بده يقتال من تشازا عطوا ايدازن حقي على حسب المجال هذا ورا أو تزح هل <سؤال> أولا ذلك في تشيبو في تبوك في جهائيه عند عمره لازم ترديوتي بوبلي وزيه بوب بعد زي بي الله عز وجل جاي على خبر لكن او مرين او تشي من الاخر وتشيبو النسغي بي زمانه وليست الى الصيام فهذا لحالنا Uh Ignasi Wabanina Dimina Buddha Walfur. Ramazan Mots Mugila Shidla Allah sail Vishna Buram Hos وَمَنْ كَانَ مَرِيُمًا أَوَ عَلَى سَفَرِينَ أنا أقول لك هذا هو حق نسوه من دوسر آيان سيوچوم يقول أنتكم يعني سفركم فعيدكم من أيام أخرى هل يقول بو... هل يقولون أنه يقولون أنه يقولون يبقى الله هو بكم العسر ولا يبقى الله بكم العسر الله أسي بحث يقولون الله أسي بطمئة جزاق بخير سافروا بتقال قوس هارون الله سبحانه على ما هلكوا مجيء الله على ما هلكوا سارعوا راس اسلام يا فياضي طريق اسوقها ولا عندكم تشكروا وجه الشكر بها هذه معنا فده احكام حضراتكم اسمه ابن خليل صلاح الله واصا يقول تعالى لمخسصوا الله اسى يمداه تعالى الله اسى ليس لشهور شهر, شهر الصيام رمزا مجد بين ثائل الشهور خط المنزل ووصل الله سلمنا رمز بسبب قلنا لك لأن خلاله من بينهين لإنزال القرآن شيء يموت أصبشاً على الصفق الأنجل الحديثة هو بموصد أصبشيته شيء يموت أصبشاً خلاته إلى شهر وكما قصه بالله كفر الحديث بأنه الشهر الذي كان الكتب الياهية تتنزل فيه على الأنبياء حديثها في باية اليوم يفوكا سلسال. هي بقصة عشنا تحولي سوكي اوارزة بازوخة عكاودي واحد دي ريش من زماء الربو اللي لما زماء سب العنغان تعالى الله أحسن هالآيات الجنة والهدى للناس مباني الناس عدمة زي تقريد الفن. عدم الفن من الهدى والفقان تقريد الى الهسة فأي عدمة بيدفق مختلف بيدفق مختلف بيدفق مختلف عدمة تقريد الهدى والمعنى هو هذا أيضا يقول معناه من أولئك سرحيمه قاسا هذا نراتهم للقرآن هذا من القرآن بيتسي الله هذا الذي أنزله الله هدى للقلوب العباد لا ذاك المتلاشنا في العراس ذاكنا قول القرآن ممن آمل به وصدفه واتبعه هذا الإيمان يقول له الأخيات ترهيب أختها وشيخا هذا الإيمان يقول هاد هاد لهذه الحديثة هذا الإيمان يقول لهذه الحديثة أيضا محمد الله دلس من نسونا قالت الأن وخبرت أحمد الله بيسكت ألهم وحابة ألوث الثلاث هي بيشكت ألهم بيشكت ألهم بيشكت ألهم وبنينات من أولاعة المهم بطب أي تجميل إخسرها هاي ودلاثل وعجاج بنينا ذلك الحجابي ذلك البيانة الجريدة لمن فاهمها هي بيشاو تشياسي دونك سألوش هاتفه صار تشياسي قوله هي بيشكت وعزاك بعيده جريسي قوله لمن فاهمه har bich ana chi asi andi dia das sudala ajani yitlis sab bicham ko pan aba chi chish na pura awala chish na uri chungi sabam chin na pura ana har bich isala ya das sudala chi ba usuna chi asi bichis awala chi konchi chish na utte interes يشك من معناه انه قالوا لي منقولوا عن اصفر <تصفيق> بما نفهمها هو تدبرها يشادوا يشك كيف في كره جيكي يهدي أولمات عيدة ومفنخاً بين الحق والباق حق حقي باتك الله بجواده وقصود بالأخي بأبوه والحداد والحرم حرم زور بقصود بالأخي أبوه وقوله هابوه التجالي أولاً فمن شهد منكم الشهد فليصمه إلا مكدوه التجالي تجل معناه الأولي هو إن كسبس رحمه الله سه هذا إجاب الحق من على من شهد استهدال الشهد <سؤال>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 سفرن بيج اجسمه في صوابه هذا ممكن بيج اجسمه ليش يشل شي او قال بيشازي قال بيش بزموله ونسخت هذه ايهه ائاهه متقدمه ولما حتى الصيام الله سيك اقويت ادبحون ليس هيك ضروري كيف كل شيء بقوله هذا اراد تكرر و حتى يمكن تقول لو سمحتم يعني في كلمتين اول مره راشه اسكو بيقول راشه قال بيقول اوكي زرا بيقول هنا كم تي شده انت نس في ذلك بشات القطا فقال شارته جديد ونترشيس قال او سفر فعدة من زحمة الهيجة عنه سفارة كنت أبشي عنه سفارة وزحمة الهيجة عنه سفارة بيس يجب سفارة زحمة الهيجة وفكي من أمقار نظر ومتعوش يسيقين ببعض من شرطة معناه هبا يكفت سوداكي الأخير معناه يقول لك سلسة ومن كان به مارض في بدنه يشعب عليه السيام معه أو يوضيه شيوكوكو نيجي او كنت زحمة الهيجة عنه يوضيه كان على السفارة في <تصفيق> الزاويه عليه في السفر من الايام او مشان فإذا اختلف عليه ولهذا أقول أن الله سمت في آيات الأخيرة تقول آيات الأخيرة يريدون باغو بكم اليسرى ولا يريدون بكم اليسرى لذلك في آيات الأخيرة الأخيرة هنا الله سيبوته نوجه بهذه الله سيبوته نوجه نحمده هذا يعني هذا إنما خسرت في في حال البرد في السفر مع تحطوه في حق المقيم سفرات هكذا ومتي هكذا بيشازة ديس بهم ومتي كنت <تصفيق> لو شيء سافر بدون تشعذي اون تشعذي خلاص قلب الزبون الله يعني ابولي خلاص شيء حيصير عليك ولا عندهم بكونوا متخيل خلاص وجهي هاي يا ابو تجي تقول لي تقولهم طالعوا من هذا الشيء خلاص مش قلتوا تشي خلاص بيصير قلتوا خلاص بيجي حاج شيء بس هاي يقولوا لا ما قالوا والله الكس اوعى تقول الله وصوم على الميلاد ايها الكرماء عند قيام الله الذي سيذني يسكن يد علم ليشوا تعالى يجيب هو وتسعنا ولا ان تشكرون يقول اي يسمعنا بما امركم الظاهر او الا <سؤال> حس انقلتكم راس ماذا في جزور مثل سويقخاذا واتركوا عننا الحرج من تستنخدوا تكون تكون خلو سوقي يا ناس دي خاجي من الشك من ذلك ابن خشمش الا حس شو خابش عين قول الله مجرب سيس و تشوق ارغب ان تستكونوا مثل ايش شو خابش عين والله قال <سؤال> بيت نفس حاله اللي كسوله او كسلف في سابع هيك الله بيسقوله هذا المتفخر قال كل يدوره كان شولان وقال قال يا 넣ke val seei, üENDogan Vitt pole ina вами, val ehkam seeltbult über selline paral vide. viisä, u Fernan on ja ehk temerate tiivad, ma ei ole, ita van siala hulle üados �� Proevud Madala! Vust sääni, viisanda oleerli ja oleerlin. Eesti evenid vioresAnani sinati jehteev ja seetelite kooine, alingsese O sprüulaan 1000 O ee Karroon sajoin. Nisuusääni ees انا كنت بقول له بس في شيء ان قال لي مستر هو صحيح بس انا جميع الاعمال بتاعتي بمشكل من الخلط والمراه خط ار كانني كده ده كان انا ساعه انا بخلش منهم همم ما زابط بيكون نايم هو كان بيجي يناموا ساعات بيكونوا نايمين كنا بيكونوا عارف دي غلط ماشي بقى سو بتاع خالص كدهش او كسو ضغوره Allah Allah li alumi Allah ta'ala ala su dusman bi shi dusman alshaytan hijoj kunariz kumay tuju gida kalbi wayna wasita alshaytan la nah Allahu shawa alshaytan fi shawa ta'at Allahu alkuha bilrikun qawim wa binhi aqlun sanasu نوخلت خلاشاً قالت أخي أشعر من خنخان هذا سبب يمكنك أن يكون سبباً قالت خلاه الميشور هو سبباً ذو رسول وحديث هذا في آيات الغلاها المشنى عليه الصباح قالت أخذ المخالي في كتاب السياء المخالي الساء بيتنا كتاب السياء قالت فاطل السوم قالت خلاشاً يشبب بابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أولا سأبنا Asya tum Albu the Joe is hands on the Juko Al Qui. Falaya Fu Tunujos Mana Kisudaku last morning. Falaya Fu Falaya فليأكلوا <تصفيق> ليسابعين الصائمين او كنجوم تنقرجو والذي نفس يده جيدي هلى اورس صلى الله عليه وسلم لا خلو فم الصائم اتقب عند الله بريح المسك ان كورجيا سقى نفسه كل ماء مثل فشو البيت المحف هب محك المسك والمحى بسراس سبع بيت من هيش قررنا كل الحلال اللي بمطولا وشعبات وشعبات لتمويل اجل جديد او طيبه ماسيروا مهندس كونشن لو اسيانوي وانا اسني به والحسم بعشق انطاليا الله ثم جزاه دين من الله عز وجل هي خطه جدا جيده انه كي نري ان انطالون انتم انتم كانوا خير قال كل كل في كل شيء يقول فتوصي اولا ان السياقه جمله الحديث المباشر مثل اوها قال كلب لتصوني والمولى مولى الميت اولي علين من اللالي يلاحظ ان اعاده التصوني اي مقايطه من اللالي كما افادت بعض زياده في الحديث حصل الحديث ساق فيها رواجه مباشر الحديث سوي زيوبه عندنا يقوم يلاحظ التصاد التصوني سعيد بن من منصور ابن جنتكم من عندها جاع حصول ادوات حقيقه كلمه الصيام جنن القول تكوني وبعض الاونه جاع حصول لازم تكون المنه لما احنا نسالوا لكم متى تصحى امام ذا علمك اسالوا حديث عينوا بالحديث و قلنا وقلوا أن أصبحوا بأيحظون كيف أولاً أصبحوا بأس حبيثة سبعنا وبينا إذا كان يمكن أن يكون جرنت من النار ويحدث أصبحوا بأيحظون سبعنا وبينا وعند أحمد وإمام أحمد المسر أصبحوا بحديث بساند صحيح يدخل في سنة طرح عن جارة رضي الله وعليه أنا النبي صلى الله عليه وسلم أولاً أصبحوا بأيحظون أولاً أصبحوا بأيحظون جرنتهم أركوا الوقوت قلوا لي يستجنوا بها العبد من المال لا مساله اولين اشدا لا يوجد وعند احمد المسائي في حديثه امير البلده مسايه سعودي احمد بيخذ بيوق من كانسه في الحديثه في قرص وشرح قال وجوده قني قني استكشف حط ناس عم بعدا يحيى عن اكل فزات عشان يخلل شو ذا الشرط انه يجي عشان يخلل خطر على ان اسمه خطر مش مشه ناقصه علاج يبغى يقول اسمه هناك عشان اسمه وضمن التاشمات <سؤال> هذا بعض الفاظ <سؤال> لوقعه النصيعه <سؤال> على مرق الجزئه تكون هل كاينه جهه يعني مخافه او اما ما يستجن بها العرض هل مجل الذي فيه دخل ثاني لا او شي ثاني اخرى ويلا الجمله لكن خلاص هذا هو الشخص الذي خلاص يا خلاص يقول ما انا مشوار عليه مشوار في جمله من النار واذا لم يكن جنته في الدنيا تناول قال قل ان قال سيئ ما قال هذا الشخص الذي حكم عليه فتشبه به يب ان هذا حديث ليس من كان يقوم اذا صيام تغفرت بذنوب والخطايا قال ربنا غناها كل رجا قال كشمداش نقول نتشاف قران بايت يقول ان الحسنات تذهبن السيئات فكذا مش هذه بس منا مش هذه بس خيطانات قران بايت يقول حديث أول وآلاء صلى الله عليه وسلم من صاب رمضان إيمان وحسابه شكو من المزل المصفح كالكون بوية إيمان الله سعر البتسة لذلك تنبه وفغالهما من نبه سيده آله لذلك ستشنوه أيضا بتساق القتيا صلى الله عليه هو من وفي الصحيح مسلم من الصحيح حديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا سأول أول, أول, أول الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة شبه وكالبي رسمال شؤون الزكاه الشؤون العامي شؤون دخلتها وبيخارجها الخزانه مصروف ورمضان الى رمضان رمضان مصدقنا نشوف الى رمضان دي مكفره من المبلغ ما هون ما مشكله لكن كذا الحين موجوده في الخزانه من قبل هالزمان هل هالزمان يصير منها تكون بيت من داراتنا واجه او من في حنأخذ كيسه ليك من مناهر و أغتور بله ثابت أكبر يا جمهي إن السوم أو حديث الجيسان كبيرتون المعنى حديث الجيسان كشوية داس آمتت ساروكية أو حديث جميسا من الفواحش والشهوات الشهوات هذة ستقولون لجلحكم بكو خلق الذين اقول يعني خلقت لك يا استاذ اهم كذا تقول لي ان قالوا طب في او سهل خلولي لغي سيدانور بيسن كوكو مبن خلق عند تعصر الزواجي تجميش الزحبات المتياسي عليهم وعلى ففي الصحي حيني بخالي مصدى المتخولي حميس خلق في كتاب الصومي كوكو يتوني كيف هذا؟ الصومي لمن خاف على نفسه العزبة وخالي أصبح بابا تصادفه لغو جيو هناك الزنات كيزي هولي حيني قلون شيئا سيك هالكوزي فينا في بيسن البابين والحسنه باش نقولها قال لي جالس انا من مخلص في في بيتي عندي وصول بابا جنبه ملفه واتيمر سارها واتيمر ساش صاحي سالم طالسه واحد ثلاث بيتش المعنات وقال على نفسه العزبه مناخ هذا كذبوني دي حلاجي صلى <تصفيق> الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولة الحديث هو أولا سلاح الأنجل صوتا فقال أولي صلى الله عليه وسلم من استطاع عميكم الباء الأفضل يتزوجوا وصير تثمت الحديثها شوكووني هي حقون شجويا شله الشجويا شله فإن هو أبطل المصر والحصول للفرج يوم غير حيشة زناعة الآزمناها لستقنونا وما لم يستطيع شيء من الحظ وكيف عليه الصوم يحفظ قدش عبي له اجاهه روايه تقول بزي له في له بجات هم الى السيدو كيف هو تصاولنا قال ابن حجر رحمه الله سال والمراد بالصوم الى العزوبه ما ينشأ عنها من الوقوع في العمل زماله شيء مبين من قيد او الى او نصف معنا همون جورو في ناحة قابلت كثير من رجلكم أولا بساق الوقت خزيدان وميساني باستخدام من خلال المفتدسة الحديثة سن بوطن الدرس نورو أن السيامن الأفضل العبادات حقوى عبادت هذو بيشوشك هذو تخير ممكن بوطن بيشموها المفتدسة ووطن عليكم إلى الجنة هب الجمهة لكون اللغة ممكن فقد روى أحمد نسائي أحمدت نسائي سيطرح البالي سن بوطن حديث نورو عن أبي رمالة أبوه رمالة سنحرر لله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هس أولا قسنا بعمل ينفع لله به وأبو الشخص الأولى جندية مفاة كل أخياتهم دار مكاعد كل عمالتين بيسينة وفي الأفنس والنوات الأبوة في الجمهة الجمهة في الجمهة والعمالتين جيدة للرغة وقال صلى الله عليه وسلم و صلى الله عليه وسلم عليك الصوم فانه لا يهدلا ليس الامر قد اشير هل يشير بكتبنا هل يشير ان هذه السنه يشير بكتبنا و ماذا الشيك عباده بكتبنا معنى Tabu kum yajur qul li talan qul isyura atsha ba'dika li khaliqan kana ja'azaha hay al problemz go go da qolo qad go da qul Allah al اسم قابوت شاعر بن راشد بن كي واسم الفا ملائكه لله بايع ذات سبي اي بن مناجريس على حكمه يزيد اهل الكنديه ويقول على ذلك التاب هو امام الحديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه حبا انه بالنسبه للخيمه وليس شوقي قدما حدثنا قال رضي الله عنه والله حديث الصحيح نتوج حديث هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله و أسألنا إن الله و ملائكته يصلون على المتسحلين الله يسأل السلام يقولون متسحلين مثل متسحلون ذو المعنى أو إن ذلك لكم شائعين من هل كما نقول ذلك لكم عدمات أي أنه يقول ذلك لكم عدم الله هذه هي ملائكة السلام ثالثاً أمسل هذا الحديث الذي يتجه فيها السؤال شفاعة الصيام وما عن أهله يوم القيامة أولوك يخذ كما يخذ فيها المسؤولة شفاعة أولوك أولوك يخذ نفسه كما يخذ الله سبيح وجبه فقد روى احمد والحاكم بسنة صحيح مرحباً تسيح حاكمي سيكون في اسم الله الميتا الحديث فيها أن النبي يسل الله عليه وسلم أولى قصة السيان والقرآن يشفعني للعامة قالوا في القرآن الحقيق لغا سيد شفاعت الله قيامة سيقوى يقول السيان والاشاء الله يابف الهام لتسهي وروق نطع عمر دسا شعواتذ دسا هسي بسو جهاز الشت يمو خلا قمتها فشفيعني فيه هسي شفاعتها به هسي درشيها به ويقول القرآن والاشاء الله منع من بالليل خسنين عام فراد صوت قد عن القدره ذاته دي سيوقف قصده ما في لا سر قناه اشفعني فيه ليس هي شفاعه بها هو قال له ليه خير وجه هذا السكوني قال له هي مشفعان او لا سؤل صلى الله عليه وسلم كيف تشفع تقول لك قل قناه شيخه الحمد لله رب العالمين